الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال يا ذا الجلال والعز يا ذا الجلال والعز أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة يا ذا الجلال والعز، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، وأطعم جائعهم يا ذا الجلال والعز، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والعراق يا ذا الجلال والعزة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين